وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّنَا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ هي عذاب يخذيه عذاب يخذيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى اذا جاء امرنا وفارت النور قلنا نحمل فيها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 وَكَانَ فِي مَأْذِنِ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَا ما اليوم من أمر الله إلا مر رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض لعيم أكى ويا سماء وقلع وغيض الماء أضى الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الضالين ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ